الله ينعش فواني ووجي بسم الله الرحمن الرحيم والثقيمة التي أعزت لله Come, Olen Voi أَمْ خُلِقْتُمْ أَن تَمْثُلُوا الْجِنَّ